خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفة سوت فيه الصحفة ولم تزل معتكفة على القبيح الشنعي كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي وكم خطا حسست في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتعي وكم تجرأت على السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبلت أمره نبذ الحذى المرقعي وكم ركظت في اللعب وفهت عم بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المتبعين فلبس سعار الندم واسكب شآبي بدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرعين واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف وعصي هواك وانحرف عنه انحراف المقلعين إلى ما تسهوتني ومعظم العمر فني في مرحب يضر المقتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس حرصي على ارتياد المخلصين وطاوعي وأخلصي واستمع النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون واخشي مفاجاة القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى والدكري واشكردا وأن مثواك غدا في قعر لحد بل قعيد والمنزل القف الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبعين بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعه قيد ثلاث أذرعين لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع وبعده العرض الذي يحوي الحياة اليب والبذ والمبتدي والمحتلي والمرعى والمرعي فيا من فاز المتقي وربح عبد قدوق سؤال الحساب الموبق وهول يوم الفزع ويا خسر من بغى ومن تعدى وطغى شبن ايران الوغى لمطعم او مطمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بمن وجل ما من زلل في عمري المضيعين فاغفر لعبد مجتنم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعين